فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل لّنُبِئَكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقاهم فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا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 قُل كانَانَبَحر مِددَِكَ لِماتات رَبّلَ نَفدَ الْ البَحْر, البحر قَضِلَ أننْ تَفَدَ قَضِلَ أننْ تَن فَدَكَ لمَاةُ رَبّ وَلَ جئَّ بِمسِهِ مَدَدَا قُلْإِ ماَا أَنَ بَشر مِسْلكُمْ يَا أُحَاي إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا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 اِذْنَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهَا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبيا.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 واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسل اليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا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 وكان أنّ رَّ